BOOK 2 SEPTIĞDESMIT ČETRI ARBAĀTUN VASABĀUN ARBAĀĀ KAUT KO LŪKT RAŽĀU ŠEIT RAŽĀĀL ŠEIT VAI JŪS VARAT MAN nogriest MATUS?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 أقصر بقليل. vai jūs varat هل يمكنك تظهير الصورة؟ تحميض الفيلم؟ هل يمكنك تظهير الصور؟ تحميض الفيلم. Fotografijas ir kompaktdiskā. الصور موجودة على السي الصور موجودة. على ال سي دي في الكاميرا الصور موجوده في الكاميرا ڤايوس وارات هل يمكنك اصلاح الساعه هل يمكنك اصلاح الساعه تيكلس إير سابليسيس الزجاج تالف الزجاج تالف هل يمكنك كي القميص هل يمكنك كوي القميس بايوس ورد استيريت بكسس هل يمكنك تنظيف القميس؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ بايوس ورد صلبوت كوربس هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Vai jūs varat man iedot aizsmēķēt? Hēl kinuka, kinu kā, an Kinuka ātīni šālatā Vai jums ir sērkociņi vai šķīl Hal Hēl kibrīt au wallā'a? Hēl kibrīt au wallā'a? هل عندك pelnu trauks. Hel endaka minfadat sagāir? Hel endaka minfadat sagāir? Vai jūs mēķejat cigārus? Atudakhn al تتدخن السيجاره؟ بايوس ميتيات بي بي. اتدخن الغليون؟ اتدخن الغليون؟